أقصد معي شجر الأراك لفاطم معها على جسد الحسين ننوحوه أقصد معي شجر الأراك لفاطم ما غالى جسد الحسين ننوح ضم الإباء والمكرمات جميعها في كربلاء ما ضم منك ضريق يا حو القيامه يا على الثرى مذبوح وتغاوت الأملاك فوقك سجدا وسعى المسيح لكربلا والروح يدري المسيح وأمه من قبله فالطف في موسى غوى سعقا عليك وطره وبكى بطوفان المحاجر نوح أسفا تقطع لا لفرقة يوسف يعقوب بل لك مقروح والريح معولة تجول بك البلا نشرت ذوائبها عليك الريح والشمس دائرة ونحرك كعبة تبتى وزمزم جفنها مجروح وأضلة العرشق شعر كيانها وتصدعت منها عليك صروح أحنت لمصرعك الحظيرة هامها ودمك بالأفق مبين كالوح كالقيامة يا حسين نصيح أنت الصلاة وذكرك التسبيح بذ أن عليك الله يا قرآنه صلى وأنت على فوق جسم محمد زمر الملائك تغتدي وتروح جزعي عليك جميل صبر إنما لمصابك الصبر الجميل قبيح يا أيها المصباح كل طلالة لما طلعت ظلامها مفضوح يا كبر يا الحق أنت إمامه وبباب حضرتك الندى مطروح وملك تناصية النشيد فما بك الا عليك وانت وكشحيح يا فتاح وانت تنخر يتبع ركبك والنصر توامك دم المشفوح ومنظر الناط شتفوفي مشاعلا حدق الزمان لضوئهن جموح ومصطراً في دماك أي ملاحم ستظل تحفظ ما كتبت السوح أنت القيامة يا حسين نصيح أنت الصلاة وذكرك التسبيح على الثرى مذبوحا اموجل جيلات غط حينا غشيت الغو والسيف يكتب في الرقاب فصيح انت المنام لغ عندك مدع ون ولا انت باب رجائك مفتوح احصى ب كل وحي سمائك جبريل يشهد والكتاب صريح ومحمد المختار في ما لما دنى أوحى له السبوح نحر الحسين هو الرسالة كلها وله على رسول الهدى ترجيح أنا من حسين وهو مني خير البرية والحديث صحيح يا أيها القربان حبك جنة وهدى وتربتك الجنان تفوح على الثرى مذبوح والأرض أشرق وجهها بك والسماء بشعاع نحرك للوجود تبوح فإذا جفوت الشمس فهي عبوسة وإذا وصلت ليل فأو صفوح وأرى القصيدة في سواك ظلالة قلبي وشعري عن سواك مشيح هذا هواك دمي يسهل قصائدا جاءت مقصرة وأنت صفوح شاعر مهدي جناح الكاظمي